ثلاثة استمع إلى أسماء الأشهر وأعدها ثم اكتبها في دفترك الفان وثمانية عشر الأشهر كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران. تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول